يا من على ما قبيلينك ركبتني ما بينك وبيني عهد يوم تجبتني <تصفيق> يا من على ما قبيني تركبتني يا من على ما قبيني تركبتني بابك هناك يا من هذا النابئ مكركه ايضا ايضا يا من ساجي فيك يا ما بينك وبين انا ما بين انا خير وين على الناغ <تصفيق> ما بيني بينك عهد ما بي لك ومني يومي يا من سواد کیا بے نی شبیدی یا من علی نا گندے می مسرات کیا بے نی مولا اه يا بعدي ها يا مان <تصفيق> نكرات ما بين مخبي لي عهد ما بين مخبي لي عهد يومك الله يا مان عاد الله كذب اتراك يا بو اسمي يا ما نوالنا غبي مي نترك يا ما بيه لك فينا حرس رمي بيبي انا عندي 70 وراك يا اي بعد كل واحد يشوفه بارك الله بكم يا مالان بس هذكر اللي ذكر ما في انا كده فيها يومي في لي يا لكي في يا لك ذي دومي الواغ على شفي له وفم حي شيا بي حق دي له محشو مجد في دورتي ما في سعيد صاح فال وين النار والماضي <تصفيق> يا يا بيت ليه الله ينكيه فين جوين وعفن حالك في من وسمع في بيت عقد لويد نشفي مثيله مخضومجيه Ma tu ma tiri ni Yal chafi ni wa qal يا لي اخويا مكرم ساعد كل قومه السات اسمي حمام ايه تظهر خل هي مولى الداعي لما هاظ لما كيفرت جئني يا همات الظمأ ويا كالحت وحس يا ما خا من بيت الشيخ فلق السماء دمع مفاعات وتكسي ويا خالف صح يا مخا يا كمال رجع مين بيحشك في لجت واخد دم سعاده ما تبشي ومن السماء حل من حيمي وبليه اتنيني لي لغى تصيح داويتي ولو اخلي يحسيني جيت الواحدك وما تكذبيني جاوبني يا ابن مصلح مصحايا Na diachawel ulah Na Na And always it's صحيح يا هلي رحم على نهار ذلوني صحيح يا هلي رحم على نهار ذلوني والعبى سبولوني علي رقم ولما هردلوني والغزبة أبو الوجدان والذولي قابلكم اريد اقصد شبيل الجيهة بغهودة اريد اقصد شبيل الجيهة يعوده وانا شدوه طاحترا ايات وجوز وابطش خوف ابو الغيهه الا ذلوته وجه الله جميع يا رايل I freedom to feel the world When I see where told while I be upon the real life lord I can never اگه دل یال یبد ثلب ہے بابا شوم امشری امشری امو لے کے واسما و نو ما اگه اگه دل یبد سمعوا اللهم يهون علي اكرى همياس اللهم او ما منع غضبك الانسان يحسب العويل صحت اهل رحاب الله من الخدمه من الخدمه اجعالي يَا دُخِيَّ الْأَنْبَأَ مَحْشُومًا أَمَا شِئْتَ لِي قَوْمَ الْمَلْكِ وَالْأَسْمَاوِ النُّورِ هَانَ عَلَيَّ أَرْوَاحُ الْأَجْوَامِ honne ale kebab asmafat e honne ale ya va aro haylan azzil wa zik an جواير الدم قد الله يبارك بي ما تيجي هي يامن مدح من الدخوري شو في شنو على واد وجعني الزوري اضرب حيانا يقوم يا حضوب غيانه يقول يا جاشر شري بعضري وقبل الكهر قبل نبحث يريت مقام ذبحار صحيت يا هل bir xidma ma ting hay yamen mekh khun bkhidru sho peishlo dam hay hay dal wazilju oddo bhamat khun نو بہ تن گام غفول یحو یچو فکہ بیا ہے وصف دیہا ہے نظم منھا اللہ فادرے او حال ذقبنھا یحو الله صاحب دے اوحال جکبنھا ومن تامھا دموخیں تیر چھرے اصل ہے ابگات سعادت ہانی قطاع ظلوم وی و ہضمانی يا خويا كبو فك بها ہے مصبت الها لا اللهم ومن تمها تموت تسری ادم سے ہے وہ بجا تھا الله يبارك بيكوه <تصفيق> يا من خالد شافي دمت حادي يا الله دقعت خوري وحشي بيشلال جمي مني يجي مني بيشلال جمي يا يا من, <تصفيق> <ده> <تصفيق> من خالد شوفي وحا دامت لي يا حظا زجيعه خوي وحشي Give me عباس ما تلهى يمد لسمود يجدولن من النار بخيمي. من النار النار دخم That's all.